أمي ثم أمي الحد آخر يوم في عمري من أول حياتي وهم وهمي اللي كتر خرها داب خرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي الحد آخر وفي عمري حب من أول حياتي وهم وهمي اللي كاتر خرها داب خرها في دمي وعيش فيه بعد الحب داي اللي تعمل كل دا تستاهيلي بعد الحب دي اللي تدي حنن كده من غير حساب نبوس الترب اللي مش علي بعد الحب دي اللي تعمل كل دا تستهيلي بعد الحب دي تدي حنان كده من غير حسابني بوسي الترى باللي مشي عليه امي ثم امي الحد اخر يوفى عمري حب من اول حياتي وهم وهمي اللي كتر خرها داب خرها في دمي وعيش vad är det för hobby där? Illet hamnar kulledet i